وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُنُومِ من رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنَتْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُصَّفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا مِئَةٌ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ أَوَلَمْ يَرَو分别 الطير فوقهم صافات ويخضض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أم ذاء من يمشي سويا اهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار والافئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تششرون ويقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أمن ذير مبين